والآن أيها الأحبة في الله يرتفع الأذان من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 اشهد ان محمد الرسول الله اشهد ان محمد الرسول الله حي على الصلاة های آل الصلاه های آل الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا. وإن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله